صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فقد انتصف شهر جمادى الثانية وبقي نصفه الثاني ورجل والامتحانات في شهر شعبان إن شاء الله تعالى ولما بلغنا كتاب الزكاة كان من فضل الله عز وجل أن كانت هذه العمره حضر فيها من هذه الفرقه عدد غير قليل وحضر الباقون بنواياهم وقلوبهم ومشاركاتهم التي تجعلهم كانوا معنا ان شاء الله تعالى في الاجر والله تعالى هو المسؤول ان يديم علينا نعمه وعافيته وستره وتوفيقه لما يحب ويرضى من العلم النافع والعمل الصالح والسعي في مرضاته بكل سبيل وهذا هو رأس مال العبد في هذه الدنيا أن يكون ساعيا في فكاك رقبته من النار حريصا على طاعة مولاه مجتهدا في تحقيق العبودية لله عز وجل في خاصة نفسي وفي من يليه من أقارب وأرحام وجيران منشغلا بقضية هذا الدين وساعيا في التمكين لهذه الشريعة في الأرض بقدر ما يستطيع وما وهبه الله عز وجل من أدوات وملكات لا يقصر في هذا إن شاء الله وما دام حريصا على صحبة الصالحين وأن يكون بين اظهرهم وفي مجالسهم ومجامعهم ويجتهد في التعرف عليهم ومصاحبتهم والانتفاع بهم والاستفادة منهم وتفقد رائبهم وهم يعاملونه كذلك بالمثل توشك هذه القافله ان شاء الله تعالى ان تسير الى ربها على خير فان الانسان قليل بنفسه كثير بإخوان لا يستشعر السعاده في الدنيا والانس ولا الفرحه في الاخره والنجاه الا من خلال الاجتماع ولهذا قال الله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا كما كانوا جماعات الدنيا على طاعة الله وهم كذلك يساقون زمرا وجماعات في الاخره إلى الجنة وبالعكس أهل الفساد والفسوق والعصيان كذلك يحل لهم أن يتصاحبوا فالطيور على أشكالها تقع وتراهم كذلك في يعني اجتماعاتهم ومجالسهم مجتمعين على غير طاعة الله عز وجل ولذلك يساقون إلى جهنم زمرا أيضاً كما كانوا في الدنيا زمرا فكل منا ينبغي ان يكون حريصا على هذه المعاني معاني الاجتماع مع اخوانه في الوان الطاعات وضروب الانشطه وذلك حتى يقطع منازل الطريق فان الليل والنهار يعملان فينا وان لم نكن عاملين سواء عملنا أو لم نعمل فالليل والنهار يعملان فينا أنت اليوم قد انقضى جزء من عمرك وانهدم جزء من عمرك بفوات يوم واحد وهكذا في كل يوم يمر بل في كل ساعة بل في كل لحظة بل في كل نفس يهدم جزء من العمر ألم تر أن دبيب الليالي يسارق نفسك ساعاتها انما انت ايام اذا انقضى منك يوم انهدم بعضك فهذه الأبعاد تشك ان تنتهي وان نلقى ربنا سبحانه وتعالى لينظر احدكم الى عمله وكيف اعد للقاء ربه سبحانه وتعالى فان غدا تحق الحقائق وتبلى السرائر ويظهر ما في الضمائر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون صلى الله تعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا فيما يحب وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه وهذه تتمه كتاب الزكاة الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان بعض هذه القواعد في كتاب عمدة الفقه في ايمان الفقهاء الله تعالى قال باب زكاه العروض ولا فيها حتى ينوي ثم من بها و ان كان عنده ذهب او فضه ضمنها الى قيمه العروض في تكبير النصاب و اذا هو بعروض التجاره القليه فلا زكاة, زكاه فيها ثم ان هو بعد ذلك التجاره فاستانف له حوله الله خير. قال المصنف رحمه الله باب زكاه العروض العروض جمع عرض, أو عرض مقصود به المال المعد للتجاره وسمي بذلك لانه لا يستقر يعني يعرض ثم يزول لان التاجر لا يريد السلعه بعينها وانما يريد ربحها ولا يقصد خصوص السلعه التي يبيعها إنما يقصد الربح ولهذا اذا دل على سلعه اخرى فيها ربح اكثر ليس عنده مانع ان ينتقل منها الى نوع اخر من التجاره فلما كان التاجر قصده الربح لم تكن العروض مقصوده وإنما هي تعرض ثم تزول فالعروض كل ما أعدة للتجارة من أي نوع كان من أنواع التجارات والمقصود التجارات المباحة والزكاة تجب في قيمة العروض لا في عين العروض ولهذا يعني كما سئتي حين يقوم التجارة يقوم بعمل الجرد على رأس الحول يعني في آخر كل سنة هجرية فإنه يقوم ال البضائع التي عنده والزكاة تجب في قيمة هذه التجارة وقيمتها أيضا ربع العشر لأنها يعني مرتبطة بالزكاة المال وقع خلاف يسير في يعني الزكاه في إخراج الزكاة في عروض التجارة ويعني كأنهم قرض وكثير من أهل العلم يحكي الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجاره ولهم ادله منها عموم الايات يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما انفقوا مما رزقنا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض انفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا عموم والمقصود به يعني ان هذا من انواع الكسب أيضا عموم قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا مال تجارات أموال وفيها حق جعله الله تعالى لاهل الزكاة وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة بمعنى الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وايضا لعموم الحديث انما الاعمال بالنيات وهذا رجل نيته المتاجره في المال في في ال... يعني نيته المال وهذا المال اذا قصد المتاجره فيه فانه يلزمه الزكاه اما حديث صحيح مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه فهذا المقصود به لأن البعض قاس على هذا الحديث أن ليس على عبده على المسلم في عبده ولا فرسه صدق أيضا عروض التجارة هذا غير صحيح مقصود الأشياء التي تأخذ للقنية مكان يوتأخذ للقنية كالعبد الذي يخدم والفرس التي يعني تستعمل في يعني الأسفار ونحوها ومن ذلك السيارة والبيت الذي يسكن فيه هذه أشياء تقتنى ولا يقصد بها النماء و التجار، ولهذا يعني نقل صاحب المبدع عن المجد شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام أن في المسألة إجماع متقدم، وأيضاً نقل ابن من المنذر وأبو عبيد الإجماع أيضاً على وجوب زكاة عروض التجار، والمصنف بدأ بذكر بعض الشروط، قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولاً كاملة. هذه شروط يعني ثلاثه ذكرها المصنف يمكن ان نضيف اليها شرطا رابعا الملك فهذه شروط ثلاثه لوجوب الزكاه في عروض التجاره حتى ينوي بها التجاره لانه ان كان عنده اشياء لم ينوي بها التجاره فهذا يعني لا تسمى عروض تجاره لأنه ما قصد بها التجاره وهي نصاب لابد أن تبلغ نصابا وقد عرفنا النصاب بتقدير الذهب أو الفضة على أقل الأمرين حولا كاملا لابد أن يمضي عليها حولا وإذا زدنا إلى هذا الشرط المعروف الملك أن يملكها وإنه يملك العروض بأن يشتريها أو توهب له أو أن يرثها ويسعى في الاتجار فيها قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة هذا الشرط الأول يعني إن لم يعدها للبيع فلا زكاة طيب أنت ردد في بيعه يبيعها بعض الناس يشتري أرضا ثم يقول أبيعها ولا خليها للأولاد يبنون عليها وأسكنوا فيها ما دام مترددا فلا زكاة فيها إلى أن يعزم يعني البيع وهي نصاب حولا وهي نصاب يعني هذا الشرط الثاني أن تبلغ النصاب حولا وفي بعض النسخ حولا كاملا يعني أن يمر عليها في ملكه سنة قمرية يعني هجري ولا بأس بتكرار دوره رأس المال في الحول الواحد كثير من التجار يعني من السنة إلى السنة يكون أدار المال مرات ومرات هذا ليس فيه إشكال المهم الاعتبار برأس الحول فيبقى يبيع ويشتري على مدار الحول واذا يعني بدا في المحرم ينظر في المحرم الذي بعده وقد مضى سنه اذا يعني بلغت راس المال بلغ النصاب وتم له الحول وكان يملك هذا الذي يبيع ويشتري فيه فانه تجب فيه الزكاه لان العرض والنقد شيء واحد كانها اموال عندهم وقد وافق الامام مالك الائمه الثلاثه في التاجر المدير لماله يعني التاجر الذي يدير ماله هذا لا خلاف في عند الامه الاربعه لكن خالفهم مالك في التاجر المتربص يسمى المحتكر يعني الذي يشتري السلعه ويتربص بها السوق هو لا يدير المال الذي يدير يبيع وكلما نفدت البضائع يشتري غيرها ويبيع فاذا نفدت اشترى وباع هذا المدير لماله لا خلاف على زكاه عروض التجاره عند الامه الاربعه لكن خالف مالك في التاجر الذي يسمى المحتكر يعني المتربص يعني واحد يشتري قطعه ارض وينتظر حتى يرتفع السوق وما دام السوق كما هو فانه يتركها ولا يبيعها مع انه قصده التجاره لكن ينتظر حتى يرتفع ثمنها ففرق مالك بين هذا وبين هذا فقال مثل هذا يزكيها حولا واحدا يوم ان يبيعها بينما الامل اربعه قالوا انما شار الأرض للتجارة فعلى كل رأس حول يلزمه أن يزكيها والمذهب الجمهور هو الراجح لأنه لا دليل على هذا التفريق الذي فرقه مالك رحمه الله فالحجة مع الجمهور ثم يقومها يعني على رأس السنة الحول يقوم, يقوم البضاعة بأن يعني يقوم بعمل جرد كما يفعل التجار ويحسب بسعر الجملة ماذا لو أراد أن يبيعها اليوم ولا علاقة له بثمن الشراء فإنه قد يختلف زيادة أو نقصا ولا بثمن يعني القطعة الواحدة إنه زيادة أن يبيعها اليوم فإنه يبيعها جملة بعض أهل العلم قال إن كان يبيع بالتفريق فيحسب باعتبار التفريق الأولى أنه يقومها بالسعر الجملة ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الزهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمته يعني قاوم البضائع فوجد البضاعة والتجارة يعني قيمتها مثلا خمسة آلاف كل البضاعة التي يعني يبيع ويشتري خمسة آلاف نحن قلنا أقل النصابين الآن يعني نصاب الفضة خمسمية جراما بعض أخواننا أخبرنا ان الفضة كم؟ 13 نص على كلامه يبقى كده محتاج نوصل إلى 7000 إذا 5000 لم تبلغ النصاب فليس فيها هذه السنة قد يرد في السنة أخرى 5000 تبلغ النصاب وتزيد وقد يبلغ أن هي لا تبلغ لأن ال ال ال التقدير مقدر على هذا النعف من كان في سنوات سابقة 2000 تبلغ النصاب وقبل ذلك كان ربما أقل من هذا يبلغ النصاب فهذا يختلف فالشاهد أنه إذا لم يبلغ أقل النصابين من الذهب أو الفضة ليس فيها زكاة فإذا بلغ أقل النصابين وهو نصاب الفضة في أيامنا فإنه يخرج فيها في كل ألف خمسة وعشتي وهذا ربع العشر أخرج الزكاة من قيمتها لأن مال تام تعلقت به الزكاة وتخرج الزك تتخرج من القيمة لا من الزكاء نفسها يعني ما يخرج ملابس ولا يخرج يعني بضائع وإنما يخرج من قيمتها لا من أعيانها وإن كان شيخ السوق يجوز أن يخرج من أعيانها يعني إذا يعني عجز عن الإخراج من القيمة أو إذا وجد إن هذا أنفع وأحظ ليعني لي الفقير وطبعا تقدم قبل ذلك أنه لا لا زكاة على الأصول الثابتة، أصول ثابتة يعني الماكينات والديكورات والمحالات والأشياء التي لا تتغير، وإنما الزكاة في المال المدار، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكمل النصاب يعني هنا يضم الذهب والفضة في تكمل النصاب لأنهما أثمان غير مقصودة لذاته. يعني واحد وجد عنده مثلا البضاعة تقدر بخمسة ألاف والنصاب مثلا سبعة ألاف طيب ما هو عنده في الدرج فلوس ألفان وعنده في البنك يعني خمسة ألاف وله من الديون التي يرجى سدادها مبلغ كل هذا وعنده قطعة من الذهب جعلها لل... عنده ليست للحليه أهلي على الخلاف الذي في الحلي هذا يعني يجعله لأجل يعني يعتبره مالا هذا يضم ايضا الذهب والفضة ونحو ذلك لأنه في الحقيقة هنا المقصود هو ليس مقصودا لزادي وإنما يقصد به مال كل ما عنده من أموال في الدرج وفي البنك وفي المع يضاف هذا كله إلى إلى تقويم البضائع فإذا بلغ هذا نصابا أخرج عنه وإذا زاد عن النصاب أخرج بالقدر 2.5% يعني 25 في الألف <تصفيق> قال وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه يعني كم قصد الاقتناء وليس إدارة المال هنا لا يكون هناك زكاة يعني لو نوى بالأرض التي يملكها أن يبني عليها بيتا أو أن يتركها حتى لوقت الحاجة لم يقرر بعد إن كان يعني يتاجر فيها أو لا وهو يقتنيها فهذا ليس فيه يعني زكاة وإن نوى بعرض التجارة القنية يعني الاقتناء والاتخاذ وليس التكسب فلا زكاة فيه ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حول إذا عرض له نية التجارة بعد هذا فيما كان يقتنيه من يعني أرض أو متاع حينئذ يستأنف له حول انا الان نويت شفت الاراضي بتزيد ويعني التجاره فيها اربح ربما من البضائع العاديه قلت انا ساجعل هذه الارض للتجاره وابدا اعرضها للتجاره حتى يعني اذا بعتها اشتري بهذه الاموال ارضا اخرى او نحو ذلك في هذه الحال يبدا يستأنف حولا منذ بدايه النيه وهذا يعني الراجي ان كان يعني في المذهب روايه اخرى انه لا يصير للتجاره حتى يبيعه بنيه التجاره وهذا قول الائمه الثلاثه نعم ويوجب على كل مسلم فله فضلا عن قوته وقوت عياله ليله العيد ويومه وقدره الفطره صاع من القمح او الشعير او الدقيق او سوى القيهمه او من القطر او الزبيب فان ما جلب اخرج من قوته شيء كان صعب. نعم باب زكاه الفطر وقد اخر زكاه الفطر عن زكاه الاموال ان كل ما تقدم من انواع زكاه الاثمان وزكاة المعادن وزكاة الزروع والركاز وزكاة المهيمة الانعام كل هذه أموال كل هذه أنواع قسم وزكاة الفطر قسم مستقل لأنها لا تجب في المال وإنما يعني تجب في الزمة تتعلق بذمة العبد نفسه لأنها لأن سببها الفطر من رمضان إذا أفطر من رمضان يعني انتهى شهر رمضان في اخر يوم منه تعلقت زكاه الفطر بالبدن فوجبت في ذمته اذن ليس لها تعلق بالمال وحكمتها ظاهره كما في النصوص طهره للصائم وطعمه للمساكين حتى يشاركوا الاغنياء ولهذا قال اغنوهم يعني الفقراء في هذا اليوم وفئه شكر لله تعالى على اتمام الصيام قال هي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا إذن تجب بالإسلام كل مسلم ملك فضلا عن قوته يعني تجب بالغنى لكن الغنى على الوجه المذكور مش الغنى المطلق فضلا عن قوته يعني عنده ما يأكله هذا اليوم وزيادة أي زيادة ولو كانت صاعا يخرج هذا الصاع ولهذا عامة الفقراء في الحقيقة حتى من يأخذون زكاة الفطر يخرجونها أيضا لأنه يأتي من زكاة الفطر إن كان فقيرا ما قد يزيد عن حاجاته وحاجات عالي فيصبح غنيا فالغنى المقصود هنا يعني على النحو المذكور ملك فضلا عن قوته وقوت عياله وسواء كان صائم او لم يكن صائما صغيرا او كبيرا مريضا او صحيحا حائضا او نفساء او غير ذلك كل هؤلاء لما سياتي في الحديث فرض النبي زكاه الفطر في من رمضان على الذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين صاعا من طعام كما سياتي صاعا نعم وهل يمنعها الدين واحد عليه دين يمتنع من زكاة الفطر الصحيح أنه لا يمنعها مطلقا لأنها تتعلق بالزمة والدين يتعلق بالمال فقال بعض أهل العلم بل يمنعها الدين مطلقا ومنهم من قال لا يمنعها الدين إلا بطلبه يعني إذا كان يطالب به والصحيح أنه لا يمنعها لأنها تتعلق بالزمة وليس بالمال وقدر الفطرة صاع من البر أن يتكلم عن مقدار ما يخرجه المسلم من أو في زكاة الفطر قدر الفطرة صاع من البر البر هو القمح او الحنطة أو الشعير أو دقيقهما دقيق القمح أو دقيق الشعير أو ثويقهما السويق يعني ما يعمل من الحنطه والشعير معا ويطحن ويتزود به يعني يلت بالماء ونحو ذلك او من التمر او الزبيب فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كان صاعا ولهدف بعض النصوص صاعا من طعام والطعام يختلف من عصر لعصر ومن بلد لبلد حتى أنه بعض الأطعمة في بلاد حتى المذكورة في النصوص قد لا يجزئ في زمان آخر إذا لم تصر طعاما ذكر في بعض النصوص صاعا من أقط والأقط هذا اللبن الجميد ما زال معروفا في بعض بلاد الشام أو في بلاد الشام وبعض البلاد الأخر لكن مثلا في بلادنا نحن لا نأكله ولا يعني نعرف كيف نستعمله فلو أخرج صاعا من أقط في بلادنا يأخذه الفقير فلا ينتفع به فلا يجوز مع انه جائز عند من وهو في بلادهم اغلى من التمر واغلى من الـ الـ الشعير واغلى من القمح يعني حاجة لكن عند من يعرفها اذا المقصود يعني اخراج الطعام ومن اشهر الاطعمه المذكوره ما ذكر في الحديث البر اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب عند أحمد ومالك والشافعي يخرج من البر صاعا يعني في القمح الجمهور حتى من القمح يخرج الصاع وعند أبي حنيفة ووفقه الشيخ الإسلام في خصوص البر يخرج نصف صاع لقول معاوية والذي استقر عليه العمل والجمهور أنه يخرج يعني طعاما لا يخرج القيمة وإن خالف أبو حنيفة وقال يجوز إخراج القيمة أحتج بأن هذا أنفع الفقراء والصحيح أنه لا يجزي القيمة لأن المنصوص في الأحاديث الطعام يخرج طعاما وأن المقصود إغناؤهم في هذا اليوم فيكون هذا بإعطاء الطعام مباشرة فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا يعني إن لم يجد الأربعة المنصوص عليها في الحديث التمر والزبيب والبر والشعير يخرج صاعا لأن المقصود إخراج الطعام كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط لذلك قال ابن عثمين إذا لم يكن بعض هذه الانواع قوتا فلا يجزئ في حين قال بعض أهل العلم إذا وجدت أنواع أخرى يعني وصارت قوتا كالمكرونة مثلا في زماننا فإنها تجز لكن يعني يجعلها صاعا إذا كانت صغيرة لأن الصغيرة تملأ الكيل أما إذا كانت كبيرة بعض فهذه بالوزن يعني يكيل بالصغير ويقدره وزنا حتى إذا أخرج ما يجيبش الأنواع الكبيرة هذه اللي لو وضعت في الصاع مش يأخذ نص كيل تكتب سؤالك إذا أردت سؤالا تكتبه في ورقة فإن لم يجد اخرج من قوته اي شيء كان صاعا هو يؤكد على صاعا كانه يرد على ابي حنيفه فانه لا يخرج يعني بالقيمه وانما يخرج طعاما نعم ومن الذين توفي طول نفسه يلزمك توفي طعامك تلزمك ليله العيد اذا فات ما يؤدي عنه dan kan het moeite van hem tenzij een gemeente gaat naar de meester of de meesten de nabijste gemeente, dan is het wat hij heeft op basis van moeite. en als hij een groep is, dan is het wat hij heeft op basis van zijn. لازمته فطرته من تلزمه مؤنته ليلة العيد يعني عنده أولاده وعنده زوجه وقد يكون عنده أبواه ينفق عليهما فمن لازمته مؤنته ليلة العيد لأنه قد يتغير الحال بعدها يلزمه اخراج عنه أيضا زكاة الفطر الحديث ادوا عن تمنون تمونون خلافا للأمة الثلاثة يضعفون هذا الحديث ويرون أن يعني الفطرة لا تجب إلا على الإنسان نفسه ولو أنه تبرع عن غيره فلا بس لكن على صحة الحديث أدوا عن من تمنون يكون المذهب أو لا أنه من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته بشرط أن يملك لأنه إذا لم يملك إلا إخراج زكاة الفطر عن نفسه فقط فإنه لا يجب عليه اخراج زكاة الفطر عن غيره يبدأ بنفسه اولا فإذا أخرج عن نفسه وصار عنده زيادة يخرجها عن من يلزمه مؤنته فعل ليلة العيد يقول لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد في قوله ليلة العيد إشارة إلى وقت دخول الوجوب وقت الوجوب الصحيح عند الجمهور أنه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب ولهذا قال ليلة العيد وإنما تبدأ ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من رمضان خلافا لأبي حنيفة ورواية عن مالك قالوا الوجوب يبدأ من طلوع فجر يوم العيد من طلوع فجر يوم العيد إذن الليلة لا يكون فيها وجوب طبعا الفرق بين الاثنين سيترتب عليه مسائل يترطب على هذا المسائل مثلا رجل أسلم بعد غروب الشمس مثلا هذا لا يجب عليه في الجموع لأنه عند الجموع لأنه انتهى الوقت بينما يجب عليه عند الأحناف الذين يكونوا جوب يكون من, من, من طلوع فجر يوم العيد أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو ايسر بعد الغروب لم يكن قبل الغروب غنيا وجاءه يعني أو واحد مات قبل الغروب مثلا لم تلزم إخراج الفطرة عندهم على قول جمه بخلاف مذهب الأحنى يقول إذا ملك ما يؤدي عنه نعم فان كانت مؤنته تلزم جماعه كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعه ففطرته عليه على حسب مؤنته كانت المؤنه تلزم جماعه يعني في مؤنه تلزم واحدا زوجته يلزمه مؤنتها لكن ان كان شريكا لبعض الناس في عبد اربعه اشتركوا في عبد وزكاه الفض تجب على العبد كما في الحديث من الذي يخرج زكاه العبد الاربعه كلهم اذا تبرع واحد منهم اخرج صاعا عن العبد لا باس واذا حصلت مشاحه ادي يقول انا عندي ربع صاع وانت عندك ربع صاع وانت عندك ربع صاع كل واحد من الاربعه هذا معنى تلزم الجماعه كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعه رجل فقير ليس عنده ما يخرج وله جماعه اغنياء فاجتمعوا عليه كذلك فطرته عليهم على حسب مؤنته هذا على المذهب وإلا عند الجمهور أنه لا يجب عليهم أصلا الإطعام عنهم لأنهم مضاعفون حديث أدوا عمن تمونه فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده واحد بعضه حرا يعني اشترى نفسه من سيده المكاتب وأدى نصف الأقصاد وباقي عليه نصف الأقصاد فهو له حر كامل حتى يخرج عن نفسه وله عبد كامل حتى يخرج عنه سيده. سيده فهو يخرج عن الجزء الحر في نفسه وليكن النص وسيده يخرج عنه الجزء الذي يعني لما يتحرر بعد ولو واحد من الاثنين قال خلاص أنا سأؤدي العمر واسع ويجتحبوا ويجتحبوا اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين ويجوز أن يعمل الواحد ما ينزم الجماعة والجماعة ما ينزم الواحد نعم، هذا في وقت إخراج زكاة الفطر يستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد لا بد أن يخرجها قبل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في الصحيح، لأنه لو أخرجها بعد خروج الإمام فإنها صدقة تصدق بها ولا تجزئ عن زكاة الفطر، لهذا قال يستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا الوقت المختار، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لأنه لو فعل يأسف. لأنه لم يخرج زكاه في هذه الحال إذا يعني أخرها عن يوم العيد فإنه يأسم عند العمة الأربعة ولا جوز تأخيرها عن الصلاة لما ورد في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني وليست زكاة الفطر لكن لو أنه أخرها لعزر هو حريص على أن يؤديها قبل الصلاة لكن عند العزر كان يكون أعطاها للرجل قال له أعطي هذه لفلان فصاحبنا الذي أخذها الوكيل نسي فالإسم هنا عليه لو كان فرط والثاني الذي يعني وكله في هذه الحالة ليس آثما لكنه إذا بلغه ذلك يأخذها منه ويؤديها كما لو يعني لو وكل انسانا فلم يفعل وقياسا على الصلاه من نام عن صلاة او نسيها فهنا يعني لا يأس لكن الاسم يكون عند التاخير يعني انسان تهاون ولم يقدر الامر حق قدره وهذه زكاه وفريضه فتكاسل ولما يعني اصبح يوم العيد قام واغتسل ولبس ونزل كان الامام يعني خرج للصلاه هذا ياثم لانه تكاسل ولهذا يعني يستحب اخراجها يوم العيد وتقدم أنه تجب عند الائمه الثلاثه بغروب شمس ليله العيد وعند الاحناف تجب بطلوع الفجر لكن لاجل هذا الحرج يعني ضيق الوقت قالوا ولا يجوز تاخيرها عن يوم العيد يعني بعد لكن يجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثه ان التقديم هنا احوط يعني يوم يومين حتى يتاكد حتى لا يعني يضغط نفسه في الوقت الذي قد لا يستطيع فيه وكان ابن عمر يؤديها قبل العيد باليوم او يومين ولهذا اختلف العلماء في مقدار التقدم على العيد خروجا من ضغطه الساعات الصباح الاولى عند مالك واحمد يجوز ان يقدم يوما او يومين كما فعل ابن عمر وفي قول المالك والوايا للإمام أحمد ثلاثة أيام وهذا آخر ما ينبغي أن يقال لكن الأحناف والشافعية والسعو قالوا من أول رمضان وهذا يعني التوسع غير مرضي إن زكاة الفطر على آخر رمضان إذا قدم يوم يومين ثلاثة لكن لا يخرجها من أول رمضان إلا أن يخرجها من أول رمضان ليس للفقير وإنما لوكيل كما يفعل الناس مثلاً في المساجد ونحوها هناك من يعني يقومون على هذه الأمور يجمعون الأموال من الناس على سبيل الوكالة لا أنها تخرج يعني قيمة لكن يعطي مال لبعض الناس العاملين على هذا في المساجد ونحوها حتى يشتري له به طعاما ويعطيه للفقراء فهو وكيله أن يشتري له طعاما بهذا المال وأن يعطي هذا المال للفقراء فهذا لا بأس أن يتقدم من أول الشهر ومن قبل أول الشهر لأنه هي مسألة وكالة والزكاه في الحقيقه سوف تخرج في الوقت المناسب قبل يعني صلاه عيد الفطر بيوم او يومين فهنا جمع زكوات الفطر سواء من اول الشهر او من منتصف او في العشر الاواخر على سبيل الوكاله لا باس به واهل المسؤولون عن هذا يشترون الطعام ويخرجونه للفقير قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة على يعني قول في مذهب أحمد ومالك قال ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد يعطى الواحد ما يلزم الجماعة من الزكاة يعني جماعة يلزمها جماعة يعني أسرة فيها خمسة لكل واحد صاع يعني خمسة أصع ممكن أن يعطوها جميعا لواحد فقير ممكن أن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد يمكن الواحد يلزمه صاع أعطى هذا الصاع لأسرة جماعة فالأمر هذا واسع لأنها صدقة يعني لغير معين فجاز صرفها إلى واحد وكذلك يعني إلى الجماعة واختلف أهل العلم هنا هل مصرف زكاة الفطر كبقية الزكوات التي مرت معنا كأية التوبة؟ لما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية مصرف الثمانية أو مصرف زكاة الفطر فقط للفقراء على قولين الصحيح أنها تصرف للفقراء فقط لأن النصوص تؤيد هذا قال طعم فرضا أن نص زكاة الفطر طعمة للمساكين والمساكين والفقراء هنا لابهم واحد فلا تعطى مثلا للمؤلف ولا للغارمين أصحاب الديون ولا نحو ذلك وإن قال بهذا بعض أهل العلم واختلفوا ايضا في افضل ما تخرج منه زكاه الفطر في المذهب وعند مالك قالوا التمر وعند الشافعي البر وعند ابي حنيفه اكثره ثمنا يعني ما كان اغلى والصحيح انه ما كان انفع للفقير واغلى ثمنا ايضا لحديث البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي رقاب افضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا يعني واحد مثلا يخرج أن زكاه فطر سبيبا هذا الزبيب لا شك أن الفقير سينتفع به أكثر مما ينتفع بالتمر قد ينتفع بالتمر أكثر مما ينتفع بالأرز وهكذا فمرعاة هذا المعنى من ارتفاع الثمن وحاجة الفقير لا باس ولهذا لو أخرج من الأطعمة البقوليات اللوبيا والعدس وهذه الأشياء كل هذا جوز وما كان أغلى كان أنفع لأن الفقير أيضا يلاحظ الأموال الفقير لأنه سيحتاج لهذه الأشياء كلها، فلو أنه يعني كيلو اللوبيا مثلا ما أدري ضعفين ثلاث أضعاف ال ال الأرز أكيد أن هذا يعتبر عنده أنفع، وهكذا الزبيب وما كان أغلى. نعم. ما مخراج سجاه لا يجوز تأخيرها عن طلب وجوبها إذا أمكن إخراجها. En in فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاه. En تلف En in عجلها الى غير مستحقها لم يجزه. En in صار اهلها. En in دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتدى اجزاز. En in المال لم يرجع على الاغفر. ولا يقوم صدقة إلى بادة تبصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها <تصفيق> باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لماذا؟ لأن الوجوب على الفور صحيح أن الوجوب على الفور للأدلة الكثيرة في أن الأمر للوجوب وأن الوجوب يلزم على الفور <تصفيق> منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يعني يحلوا من إحرامه ولو لم يكن الوجوب على الفور فلماذا يغضب هم سه لابد أنهم سيحلون ولو يعني فيما بعد هذا في حجة الوداع ويوم الحديبية وأيضًا الوجوب على الفور لأنه أبرع الزمة لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له قد يتلكك في إخراج الزكاة ثم يعرض له عار تسرق الأموال مثلا أو يموت ولم يؤدي الفريضة. وأيضا لأنه يتعلق بالزكاة حاجة الفقراء فتأخيرها عنهم فيه إضرار بهم ولهذا لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لكن أحيانا يجوز تأخيرها للضرر كان سيتضرر مثلا يعني هناك نصوص مثلا واقفون في الطريق أو في أو خشيت أن لا يصدقه الساعي أنه أخرجها أو نحو ذلك هناك ضرر يخشى منه فتأخر حتى يفوت اللصوص مثلا أو يؤخرها للمصلحة موعدها في أول الشهر وقد بدأ الشهر هو متحير يتحرك من أرجى الناس فالتأخير في كل مصلحة تعطي فلانا ام فلانا ام فلانا طيب انتظر فلانا حتى يرجع من السفر بعد يوم ولا يومين واساله اي هؤلاء حق هنا حصل تاخير لكن التاخير ليس مرده التقصير انما مرده المصلحه او اتحرز الزمن الفاضل يعني بدأت 28 شعبان مثلا وعلى 28 شعبان من سنة يوم كمان يدخل رمضان أبما في رمضان مش السنة شهور السنة يوم واليومين هذا أيضا لا بأس به أو قرب وصول المحتاج في واحد فقير محتاج لكنه مسافر أو لكنه غائب واقترب إذا كان التأخير لأجل يعني دفع ضرر أو لأجل تحصيل مصلحة فالأمر فيه واسع أو أحيانا مصلحة الفقير نفسه ويعرف أن الفقير لن يستفيد بها الآن. فهو ينوي أن يعطيها لهذا الفقير وكأنها خرجت لكن يقول لو, لو أعطيتها له اليوم فإن اليوم الناس عندهم سفاهة في بعض النفقات شم النثيم في عنده فرح ممكن يروح يصرف الأموال في غير خليه بعد الفرح نعطيها له حتى يعني يعرف كيف يوظفها من غير إسراف أو نحو ذلك ولهذا فتاوى اللجنة الدائمة يجوز أن يعين الفقير ويخبره ثم يتوكل عنه ويقصط له المال او يشتري بما يحتاج اليه ان دعت المصلحه يعني بعض الفقراء سفهاء ياخذ الفلوس يشتري بها محمول مثلاً او يعني غير الانتريه مثلا ويمكن اللي بيعطي له الزكاه لانتريه عنده من خمسين سنه ما غيروش لكن الفقير مش حاسس بالفلوس فاذا عرف هذه السفاهه في الفقير في هذه الحاله لابد ان يتدخل معه حتى يعني يعينه على حسن التصرف بناء على هذا على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز لا للمزكي ولا للهيئات الخيرية الجمعيات ونحوها استثمار أموال الزكاة لأن هذا يخل بالفورية بعض الـ الـ الـ وهذه فتوى لبعض للناس لكن ليس عليه العمل ولا يصح. يقولون أموال الزكاة كثيرة تأتينا طيب ما نستثمرها؟ وبهذا الاستثمار يخرج ريعا ونعطى الفقراء من الريع هذا الكلام شكله يعني جيد لكن في الحقيقة هذا غير صحيح لأن هذه أموال زكاة الواجب المبادرة إلى إخراجها لا أن نستثمرها ونبقيها فلا نخرجها ولهذا الصحيح أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة لأنه يخل بشرط الفورية المذكور كما لا يجوز تأخير إخراجها مدة طويلة نقول لا يجوز التأخير يعني العارض مصلحها او دفع ضرر هذه ايام وأشياء واسابيع قليله اما اذا اخرها مده طويله فهذا يعني لا يجوز لان هذا يضر بمصلحه الفقير ويجعل الغني نفسه نفسه في مغامره هذا التاخير قد يموت ماذا يفعل وقد لا يعرف احد ان كان اخرج ولا يعني ما اخرج لهذا اجازت اللجنه دائما تاخير نصف شهر لاجل رمضان مثلا كان ينتظر رمضة. ومنعت من التاخير شهري من غير من غير سبب قال لا يجوز تاخير الزكاه عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجه فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاه فان فعل يعني اخر الزكاه عن وقت الوجوب حتى تلف المال يعني تلك في اخراج الزكاه حتى تلف المال لم تسقط عنه الزكاة يعني ولزمته لأنها وجبت في ذمته وهو الذي تأخر وعرض نفسه لهذا وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينما إذا كان معذورا في التأخير وتلف المال دون تعد منه أو تفريط التعدي بفعل ما لا يجوز والتفريط بترك ما يجب حين يزم تسقط عنه للعذر وبينما إذا كان غير معذور في هذه الحالة لم تسقط عنه يعني النظر إلى سبب التأخير إن كان معذورا في سبب التأخير وتلف المال فإنه ليس عليه حرج وإن كان غير معذور في سبب التأخير وتلف المال فإن عليه يعني الزكاة حتى تلف المال وهذا التفصيل أولى وإن تلف قبله يعني قبل الوجوب سقطت يعني لو تلف المال قبل وجوب الزكاة يعني الزكاة ستجب عليه في شهر شعبان القادم يعني بعد شهر ونصف ثم يعني قبل ذلك بشهر أو نحو ذلك تلف المال كله حين تسقط الزكاة لأن رأس المال نفسه تلف ف يعني تسقط معه الزكاة لأنه في هذه الحالة أصبح كأنه لا يملك النصاب لما تلف المال أصبح كأنه لا يملك النصاب كله فكيف يخرج زكاة ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك يجوز تعجيل الزكاة الكلام الماضي كان في تأخير الزكاة ومن الأصل لا يجوز تأخير الزكاة لأنها تجب على الفور وقد يؤخرها شيئا يسيرا أياما أو أسبوعا أو أثنين لاجل المصلحة كما ذكرنا فالتأخير أشد لأن شيء وجب في زمته فلا يؤخره لكن العكس لو أرد أن يقدم الزكاة تجيب في رمضان أخرجها الآن هذا جائز يجوز التعجيل بس في شرط أن يكون النصاب قد اكتمل ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل اكتمال النصاب لأنه قبل اكتمال النصاب لم تجب عليه الزكاة في المذهب لا يجوز تعجيله لأكثر من حولين بقيلة لحول يعني واحد ياخد زكاة السنة دي وزكاة السنة القادمة أيضا إن أحيانا الله والتي بعدها لماذا؟ هو بيدفع مبكرا هذا يعني تبرأ زمته من ال وعند الملكية يجوز التقديم لشهر فقط التعجيل وعند الأحناف لا حد له يعجل ما شاء من السنين لأنه شيء هو يعني يستعجله بهذا محسن ودليل المذهب إنه لا يجوز أكثر من حوالين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجل من العباس صدقت سنتي والحديث حسن كما في الإرواء تعجل من العباس العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في تعجيل الصلاة قبل أن تحل فرخص له فلا بأس أن تقدم المهم ألا تؤخر يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك يعني قبل اكتمال النصاب لأنها لم تجب فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئهم لو عجلها لمستحقها لا بأس لكن إذا عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئهم وإن صار عند الوجوب من أهلها يعني وإن صار من عجلها له وأعطاه الزكاة عند الوجوب من أهلها لأنه ساعة اعطاه إياها لم يكن من أهلها في هذه الحالة يلزم أن يخرجها مرة ثانية لماذا؟ لأنه فرط بإعطائها إلى غير مستحقه واحد أعطى رجلا يعني لا يستحق الزكاة وقدم له وعجل له الزكاة وإذا قلنا لا تجزئ فللمالك الرجوع على من أخذها يعني له أن يرجع قل انت أنت لست مستحقا لهذه الزكاة هاتها. طبعا أن اعطاها اياه مختلف أهل العلم في من ظنه فقيرا فبان غنيا يعني هو أعطى على فقير فبان غنيا على روايتين يعني أنه لا تجزئه والأصح أنها تجزئه لحديث صدق الليله تعالى غني فالحديث المعروف لأن الغنى مما قد يخفى بخلاف غيره الغنى يخفى بعض الناس قد يظهر أنه محتاج وليس بمحتاج وصاحب المال يعني قد يشكل عليه هذا وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزاء إن دفعها عند كل هذا عند التعجيل مساء التعجيل يعجل الزكاة قبلها بسنة أو سنتين إن دفعها إلى مستحقها فمات يعني هذا المستحق أو استغنى يعني صار غنيا فيما بعد أو ارتد والعياذ والعياذ ارتد لم يكن أهلاً بالزكاة، يعني قبل وجوب الحول أجزأت لأنه أداها على وجه صحيح فتبرأ زماتهم لكن إن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين واحد عجل الزكاة والمال نفسه هلك قبل الحول يعني هو عجل زكاة المال قبل الحول المال نفسه رأس المال فأصبح حينيزاً عرف أنه لم يكن عليه زكاة ليس له أن يرجع على المساكين يقول هاتوا الأموال التي أعطيتكم لأن المال الذي عند الأصل الذي أعطيتكم زكاته هو نفسه يعني احترق أو هلك أو سرق فلم تعد عليه زكاة لأنه هو الذي عجل بإرادته ليس له أن يرجع هنا على المساكين فالهذا قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة وهذه مسألة مهم هل يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد يقول لا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها والتحديد بالقصر في الحقيقة ليس عليه دليل والصحيح أن يجوز نقل الزكاة للبلد القريب والبلد البعيد أيضا للحاجة كيف تعرف الحاجة؟ قد يكون أشد فقرا من بلده، أو للمصلح قد يكون في البلد البعيد أقارب وليس له في البلد القريب يعني أقارب وأجاب عن حديث معاذ الذي احتج به من يقول بعدم جواز النقل وهو يعني المذهب إن هو يعني تؤخذ من أغنيائهم فتردوا إلى فقراء أخبرهم أن الله افترض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم وتردوا على فقراء هذا ظاهره انها لا تخرج يعني الاغنياء والفقراء في نفس البلده اجاب القائلين بجواز الاخراج أن يعود على المسلمين تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد الى فقراء المسلمين سواء في البلده او في غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بعض عماله لقبض الزكوات فتاره يفرقونها في مكان قبضها وتاره ياتونه بها ما داموا رجعوا اليه بها معنى انهم لم يجدوا فقراء او استوعبوا الفقراء في هذه المحله ولذلك ربما قال لبعض الوافدين اليه من بلاد اخرى اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها وهذا الرجل ليس من اهل البلده فالامر فيه سعه تقدر على حسب المصلحه ولهذا يعني في مذاهب اهل العلم عند ابي حنيفه يكره نقلها الا في امس الحاجه نقلها من بلد لبلد وعند مالك لا يجوز النقل وانما يفعله الامام عند الحاجه ضيق يعني إلا على حسب ما يرى الإمام. وعند شفي يكره نقلها وفي الإجزاء قولان وعند أحمد في المشهور لا يجوز ما دام في بلده من يدفع أو من تدفع إليه. والصحيح كما قلنا خصوصا إذا كانت مصلحة أو يعني حاجة إنه لا بأس بنقلها. وأفتى بعض العلماء بجواز شراء. أشياء عينية بمال الزكاة لمصلحة الفقراء وهذا في الحقيقة وقائع خاصة خلاف الأصل وقال هذا أحيانا يفتون بالمنع وهذا هو الأصل لأن بعض الناس آمن الأغنياء يجمعون زكاة من أنفسهم بالذات في بعض التجار في بعض ويشترون بهذه ال الأموال يعني بضائع ويوزعونها على الفقراء هذا ليس الأصل الأصل إن زكاة المال تخرج مالا وأن تعطى للفقير مالا هو يتصرف فيها قضية نحن نشتري إلى هذه مسألة ضيقة قد تقدر من بعض يعني القائمين على هذه الأمور إذا رأوا مصلحة بمعرفتهم ببعض الفقراء يقضون عنهم ديونهم أو يشترون لهم أشياء هذا على خلاف الأصل فإذا جازت تجوز في نطاق ضيق لبعض أهل العلم والفهم والخبرة والدراية بالواقع والفقراء ونحوزت اما ان يكون هذا اصلا عند كثير من الناس كل واحد يشتري بامواله اشياء ويوزعها في الاصل ان هذا ممنوع ولو قدر ان الزكاه تنتقل من بلد الى بلد بتكاليف فهذه التكاليف لا لا تدخل في الزكاه يعني مثلا واحد يبعث أموال لزكاة هو في بلد غني وفي بلد فقير يحتاج اليه فزكاته مثلا يعني عشرون ألفا وهذه تحتاج النقل لها مثلا لخمسمائة مثلا أو ألف أو في هذه الحالة خلاف الزكاة لا يجعل النقل من أصل الزكاة أحيانا يكون هو في بلد وماله في بلد أخر يعني الإنسان نفسه في بلد وماله في بلد أخر يخرج زكاة المال في بلده وهذا هو الأصل بلد المال يخرج زكاة الفطرة الفطر في البلد اللي هو متعلقه بالبدل والثانيه متعلقة بالمال زكاه الفطر علاقه بالبدل فيخرج زكاه الفطر في بلده اولى وزكاه المال في البلد التي فيها المال لكن لو غير وعكس في واسع في كل هذا ان شاء الله طيب نقف هنا. يقول هذا المكرونة المصنعة تصلح للزكاة هو في مكرونة مزروعة ما هي مكرونة مكرونة مصنعة معناها أن في مكرونة مزروعة. هينك كل المكرونة يعني على ما ذكرنا هذا كلام الشيخ الشيخ ابن عثامين رحمه الله إني يجوز على أن تكون لأنها من الطعام صاعن من طعام والماكرونة من طعام. أكثر الناس الآن، لكن يخرجها صاعا إذا كانت صغيرة، أما الكبيرة فإنه يعني يكيل بالصغيرة ويزن بالكبيرة. هل يجوز أن يخرج لحما؟ يجوز أيضا عند بعض أهل العلم أن هذا طعام يخرجها لحما. بعض الجمعيات الخيرية تعلن أن تستقبل زكاة الفطر وتوزعها. وتقول لا تلتزم بإخراجها طعاما فهل يجوز إعطاء زكاة الفطر لهذه الجمعية مالا وهم يشترون الطعام ويخرجونه إن كنت يعني صاحيا معنا في أثناء الدرس لم تسأل هذا السؤال إن هذا الكلام قلناه قلنا هذا على سبيل الوكالة الجمعيات ومساجد حين تأخذ من أول رمضان الأموال على سبيل الوكالة لتشتري في آخر الشهر طعاما وتعطي الفقراء هذا يجوز إذا أعطانا من يريد إخراج زكاة يعني زكاته مالا لإخراج زبيب أو غيره هل نشتري بها أرزا ونخرجه أم يلزمنا كوكلاء أن نخرجها زبيبا طبعا يلزمه واحد قال لك هذا صاع من زبيب أخرجه زبيبا تقل أن تخرجه أرزا لابع أنت خائن هذا لا يجوز وإذا كان صندوق الزكاة ولا نعلم عن النوايا شيء فماذا نفعل؟ الامر واسع كل الناس وضعت في صندوق زكاه الفطر انت خد بقى الاموال هذه واشتري بها ما تحب ان ارز وان دقيقا لانه ما دام وضع في الصندوق فليس له شرط وانما يقول لك اشتري بهذا المال يعني صاعد من طعم انت هنا بالخيار وغالبا ستخرج كله ارزا أو نحو ذلك لأن هذا يعني احوط لك لكن لك اشتري بهذا يعني شيئا معينا يلزمه. يوكلنا بعض الأغنياء في الفقذة كت أموالهم فنعطيها للفقراء على هيئة مرتبات شهرية بحيث قبل أن يحول الحول الآخر يكون قد أو الآخر قد انتهينا من هذه الزكاة. أنا في البداية لا أنصح كل واحد أن يشتغل في هذه المهنة. يعني لا يشتغل في يعني لا أنصح كل واحد من أخواننا أن يجمع الزكوات. ويأخذ الأموال من الناس هذا يعني فيه حرج والأول أن يدل على المشهورين بهذا من أهل الأمانة والخبرة لأن بعض الناس يعني قد لا يحسن هذا من حيث الفقه بعض الناس قد يكونوا فقيرا فيجعل نفسه محلا للتهمة يجب أن الذي يشتغل في هذه الأشياء أصحاب الغنى ممن يعرف أنه مم أصلا أيضا من يخرجون الزكاة فالفقير لا ينبغي أن يتعرض لأخذ الأموال من الناس حتى يخرجها لأنه قد يتهم وقد يضعف نتيجة حاجته وأيضًا غير الخبير بهذا لا ينصح أن يكون كل الناس يعني في كل مجال فالأولى أن يرد هذا إلى أهل الخبرة وأهل الخبرة عندهم من الفهم والعلم ويعني الحنكة وتقدير المصلحة والتجارب والخبرات ما يجعلهم أسلم. من الوقوع في الخطر وأبعد عن التهمة وأنصح للمسلمين وأما أننا نأخذ زكاه الأموال ونعطيها للفقراء عليك مرتبات شهرية فهذا من حيث الفتوى يجوز لكن من حيث الواقع تسعين في الله سوف لا يجوز لماذا؟ لان كثير من اخواننا الذين يفعلون هذا لا لا يميزون في الحقيقه المحتاج من غير المحتاج ومساحه النصب تزيد عن 90% في الحقيقة من ومساحه المحتاجين الحقيقيين من الناس الذين يتعرضون لا تتعدى 10% ولهذا اهل الخبره يعرف كيف يذهب الى الفقير ولا يترك الفقير ياتيه هذا الذي ياتي ويسال غالبا هؤلاء يعني ليسوا محتاجين وانما محترفون لاخذ الاموال ويعني من يعرف هذا ويشتغل في هذا الباب يعرف كيف أن هؤلاء يعني لهم وسائل من الاحتراف قبيحة جدا منها أن المرأة مثلا تروح لجمعية وتقول لهم أنها صاحبه حاجه وتسجل عندهم على أن اسمها زينب تروح لجمعية محمد وجمعيه تلت بالنقاب وجمعية ربعة بالخمار وجمعية خمسة أنها أرمالة وجمعية وهي كلها امرأة واحد نصاب تضحك على كل هؤلاء لأنهم ليس عندهم يعني من الخبره لكن الخبير ينظر للشخص الذي الذي امامه اساله سؤال ولا اثنين خلاص عرف كل حاجه لها خطه ولازم ينصح اي واحد انه يشتغل خاصه ان بعض الناس ياتي ويبكي ويذكر حاله تقعد انت تعيط جنبه وفي الحقيقه يعني اغنى منك انت ولا هيعطيك الذكاء فاهم مش اللي يعيط اكتر يبقى هو المحتاج أكثر فالمبتدئ هذا ينبغي ان يعني يتعرف على هذه المشكلات في حين أن كثيرا من المتعففين البهوات هم أحوج الناس إلى ولا يعرف به أحد ومحتاج يعني كما قال الله سبحانه وتعالى تعرفهم هم لا يسألون الناس الحاف صاحب الزكاه كان بغى أن يتعاهد هؤلاء ليس الجماعه الذين يعني يأتون في كل في كل مناسبة أدخل كل شهر مبلغا وأكمل النصاب في شهر يناير الماضي فهل في شهر يناير القادم أخرج عن النصاب وأما المال الذي فوق ذلك لما يمر عليه حول فهل أخرج عن كل المال أم الذي مر عليه حول كل ما ييجي وقت أنت بدور وصل, وصل نصابك لثمان تلاف في شهر يناير خلاص بلغت النصاب يناير اللي بعده بس طبعا الصح مش باليناير تمشي بالعربي شوف يناير هذا كان يوافق عربي لأننا متعبدين في الزكاة وغيرها الشور العربي مثلا يناير كان يوافق شهر مثلا ربيع مثلا أو صفر يبقى في صفر الذي بعده تجب عليك الزكاة عن الثمن تلاف وعن الزيادات اللي عليه ما تقوليش بقى طب موعد في حاجة لسه لسهلها شهر ولا تقعد تعمل نصاب كل شهر لا كل ما يجي موعد النصاب أخرج عن الذي تحت يدك كيف يخرج المال لسنتين وقد يتغير المال في العام القادم لما يجي يتغير تشوف انت نصيبك أو نصيب زكاته أديه تشوف انت كنت عقلت أديه فإن كان في فق ادفعه يعني واحد قال أنا هذا المال هذه السنة انا خرجت عشرين ألفا هخرج عن السنة الجاية كمان عشرين لما تيجي السنة الجاية وتحسب يطلع طلع عليك واحد وعشرين ألف مش عشرين لما بقي عليك ألف إخراج الزكاة لسوريا يجوز إخراج الزكاة لسوريا بس تعطيها المين؟ هذه برضو نفس المشكلة الناس بتلم ملايين لسوريا والله على ما توصل ما بتوصلش لازم تكون يعني مش هتقعد عليك لحد ينت... لازم تكون فاهم يعني لازم أعرف كيف ولمن والمسألة تحتاج لأن أي قضية تجد من يتاجر بها و... ولادة الحلال كتير. نعم في كل قضية يخرج من يتاجر بهذه القضية في واحد يجي يبكي لك عن واحد مسكين جنبنا و... طيب ما تبعته هو أنت ما لكن لا والله مكسوف يجي لك يا حبي ما لكش دعوه بس أنت هاته ولما يجي برضه هنسأله هنعرف إيه إذا ال... الفطر قبل العيد بعشرة أيام ما احنا قلناك كلمة بيوم أو بيومين أما الوكالة في الأمر فيها واسع يا سلام احنا سألنا في المكرونه وسألنا في اللحمه واحد قال لك فرصه نسال في البيض فاحنا لو جبناه هتبقى المسألة السلع كلها هتيجي Alhamdulillah.